أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِيلٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَانٍ قدر مألوب فقدرنا فنعم القرآن أَذَمَّ نَجْدَ الْأَرْضِ كَيْفًا أَحْيَا أَوْ أَمَاتَ وَقَدْ أَنْهَكْنَا وأسقينكم ماء أفرات ويل يومئذ اللي இ La